بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين ارايت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ذلك الذي يدعو اليتيم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 الذينهم يراؤون الذينهم يراؤون ويمنعون الماء